أيها الذين آملوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك أول خاسرون وأنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرت لي إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله إذا جاء أجلها والله خبير فيما